119. بسم الله الرحمن الرحيم 110. لا أقسم بهذا البلد 111. وأنت حل بهذا البلد 112. ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد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 وَأَذَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقُطَ حَمَلَ عَقَبَهُ وَمَا أَدْرَاكَ مَلْعَقَبَهُ فَفَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ 117. أو مسكينا ذا متربة 118. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة 119. أولئك أصحاب